او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا إبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا, لا تقنطوا من رَحْمَةِ الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم, من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا ان تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين أو تقول لون الله هداني او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب ولو أن لي كرته فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك كآيات فكذبت بها, فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت ليحفقن عملك لَئِن شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ بَلِ اللَّهُ فَأَبُدُو مِنَ الشَّاكِرِينَ